اللهم احرم وجوهنا على النار اللهم احرم على النار اللهم قد علم تساكن الجنه من ساكن النار فادخلنا الجنه مع الابراء اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا